بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب الفلق والصبح فالله تعالى لا يأتي بالصبح إلا هو قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا مدن إلى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء ما, ما في أحد يأتي بالفجر والصبح إلا الله تعالى وهو جل وعلا فالق الحب والنوى أيضا فهو سبحانه وتعالى رب الفلق قال قل أعوذ برب الفلق أحتمي وألتج إلى الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر هذا العقرب الذي خلق الله من شر هذه الحية التي خلقها الله ومن شر هذا الإنسان المؤذي الذي خلقه الله ومن شر هذه الشمس أن تؤذيني بمرض التي خلقها الله ومن شر هذا الشتاء الذي خلقه الله ومن شر ولدي الذي ربما عقري وآذاني أعوذ بالله من شره وأسأل الله خيره قال من شر هذا المال أيضا من شر هذه الوظيفة أعوذ بك يا ربي من شر أي مخلوق والشر ليس إليك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب يعني من شر الليل إذا أقبل والغاسق إذا وقب هو القمر إذا غاب إذا غطته السحب أو الغيوم واشتدت ظلمة الليل وغاب القمر أو غاب القمر أيضا عند اقتراب الفجر أعوذ بك يا ربي من هذا الليل وذلك أن كثيرا من الأضرار تقع في الليل السارق يسرق في الغالب في الليل القاتل الذي يخطط القتل في الغالب يفعل ذلك في الليل غالب الذي يقع في الفواحش او شرب الخمر او كذا يفعل ذلك في الليل الاختطاف يقع غالبا في الليل الحرب تقع ربما ايضا في الليل فقال الله تعالى هنا امرنا ان نستعيد به جل وعلا وان تجيء اليه من شر هذا الليل قالوا من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات في العقد نفاثات في العقد السحرة ينفثون هكذا يعني بريق يسير يعقدون العقد ويستعينون فيها بالشياطين والجن وينفثون عليها يعقدونها عقدة تلو عقدة فقال الله تعالى ومن شر أعوذ بك يا ربي من شر السحرة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد الذي يحسدك على مالك على ولدك على صحتك على أي خير يكون عندك ربما يحسدك فيكيد لك واحد يحسد إنسان ليش مثلا وضعه في هذه الوظيفة العالية فيحسده ويكيد له لأجل أن يفصل منها يحسد إنسان لماذا عنده هذه السيارة مثلا الغالية الجميلة كذا فيحسده ربما ويأتي ويحلق سيارته مثلا او يكيد له يحسده لماذا عنده هذا الولد الذكي فيخطف ولده هذا بعض الحسد ربما أدى به إلى أذى الآخرين فأمر الله تعالى بالاستعادة من الحاسد إذا حسد وكذلك استعادة من شر العين التي قد تصيب الإنسان والإنسان يحافظ على ذكار الصباح والمساء حتى يحميه الله تعالى منها أيضا الإنسان يعني لا يظهر نعمته عند الآخرين النعمة التي تستطيع أن تكتمها بينك وبين الله اكتمها لكن لا تنكر هذه النعمة لأن الله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث لو قالوا كيف أولادك قل الحمد لله فضل الله واسع لكن لا تقول ولدي أخذ الأول في المدرسة وأعطوه شهادة شكر وأعطوه مكافأة مالية وغدا سوف يفعل كذا وربما حسده الناس كل ذي نعمة محسود فأيضا أنت مأمور أن تظهر كثيرا من هذه النعم على من يفقدها حتى لا يحسدك لكن على من يجدها أو يفرح بها لك أن تخبر زوجتك تخبر أمك تخبر أباك تخبر،, تخبر المحبين لك الذين لا يحسدونك هذا العباس به إذا كان حتى الرؤيا الصالحة إذا راها الإنسان لا يحدث بها إلا من يحب وهي رؤيا في المنام فما بالك بغيرها قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد هذه السورة هي إحدى المعوذتين هي وقلوا عذو رب الناس وكان النبي عليه الصلاة يعني يكرأهما ويكرأ معهم وقلوا الله أحد في الصباح والمساء ثلاث مرات ثلاث مرات وكان عند النوم يجمع كفيه وينفث فيه مريقا يسيرا ويقرأ قلوا الله أحد والفلق والناس ويمسح وجهه وما أقبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات هذا أيضا من السنن الله يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته